تخذو آبكم وإخوانكم أولياء إن استحب إن استحب الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آبكم وأبنكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا